لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن وتصيبوا قوما بجهالا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر العنت ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 فإن بَوَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, فقاتلوا التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا الذين آمنوا لا يسفر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أعسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الخسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولاد قَالِنَون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله رحيم يا آل شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب الْأَعْرَابُ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وأسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمننوا علي اسلامكم بل الله يمن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل